لَم يَزِدهُم دُعَائِ إِلا فِار وَإِني كلُ ما دَْوتُهُم للتَفِرَ لَهُم جَعلوا أَصَابعَهُم فيِي آذَامِهمم وَاسْتَوشَوسابَهُم وَأَصَُّ وَسْتَك بَرُسْتِك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 ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا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 كإن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اذفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا